أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ذرناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون.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 التي نقضت غزلها من بعد قوة أن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون دخلا بينكم أن تكون امه هي أرضى من امه إنما يبلوكم الله به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 ولتسألن عما كنتم تعملون